بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إنا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لعلكم في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين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 كذلك تخرجون والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون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 قربون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِينَ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 كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أمتي وإن عَلَىٰ آثارهم مُقْتَدُونَ ولا ولو جِئْتُكُمْ بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلت به كافرون فانتقمنا منهم ظر كيف كان عاقبة المكذبين؟ وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنّه سيهدي.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 ولولا أن يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريد ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 أو نري أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 وقالوا يا أيها الساحر ادْعُ لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان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 فاتقوا الله وَأَطِيعُوهُ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل <تصفيق> للذين ظلموا من عذاب يوم من أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم <تصفيق> بَغْتَةً وهم لا يشعرون الأخ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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب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 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونْ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ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 وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون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 فَأَن يؤفكون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون